إِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكم طُولًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمن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 ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما فسوف نفليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما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 م بَعْضعُ وَ بِمَا فَقُ مِنأَوالِنِ فَصَّانحَاتُ قانتاتٌ حافِظاتُ للِلعائبِ بِمَا حَفظَ الله وََّ ت تَخَافُونَ نشزَهُ فَغِضُوه وَحْجُوه فيِي المَبَيغِ وَبِْبُوههُ فَإِنْ أَقَعْنَكُم فَلاَا تَذَغُوا عَلَيْهِ ل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 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون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 وَمَا دَعا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ لا لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَ تٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عظيما.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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْكُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ إذا استموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون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 السنته وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن نعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 بِهِي وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يَفْتَرِ فِي اللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فتيلاً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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَّ بِجَهَنَّمَ مَسْهَرًا إِنَّ الَّذِينَ كَثُرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُطْلِعُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ كُلَّمَا نُدِّلَّنَا جُلُودًا غيرها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار قالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونذخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمرنا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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد همروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بغيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كَْ فَ إِلَ طَابَتم صمَة بما قَدمَجْ عد تَُّ جهُم كَ يحِْفُون بالَِّه رَجَ إَِّ يَْسَلَ وَجَوتق قُل كََّب يَعلَم الله مَا في كلُل بِمْ سَعرف عَنْهُم فَععرفعَنْهُم وَعِقم وَكُهُم فِيأَسم قَلا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 ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم ألقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إنا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من العظيم ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع النبين هانعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحثن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ونفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتي أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم ولئن أصابكم تظن من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودة يا ليتني كنت معهم فأكوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا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 الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاموت فقاتلوا أوليانهم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 وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطوع الله ومن تولنا فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون نطاعه فَإِذَا بَرُؤُسٌ مِنْ عِنْدِكَ مَن يَتَقَوَّى فَتًى مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَفَأَعْرِضْ الله وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أفلا ولو كان من ذنب غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يسيرون